وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنبياء ما فيه مزجر حكمة بالغة فما تغني نذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نقر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزجل فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدد وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن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 فكيف كان عذاب ونذر ولقد استرنا القرآن للذكر فهل من مذكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه إن إذا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِدُّ فَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشَدُّ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 ولقد أنذرهم بقشة ما فتمروا بنظر ولقد رأو دوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوق عذاب ونظر ولقد صبحه بقعة عذاب مستقر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 كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر فكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الزبر بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما سسقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر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 مقعد صدق عند مليك مقتدر